أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأجدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم فرضوا عنه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 هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديادهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يقربون ضيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلال فلهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب.